فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَّبِيَّا وَمِمَّا تُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ بِتِغَاءٍ أَهْلِيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ